بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشرين والشفع وال سمو الذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إلى ماذا العماض الذي لم يخلق مثلها في البلاد؟ عَوْنَ ذِي الْأَرْضِ الَّذِينَ ظَلَمُوا البلاد الْبِلادِ وَإِنْ تَأْتِهِمْ رُسُلُنَا يَتَوَلَّوْا أَعْيُنَهُمْ وَيَقُولُونَ إِنَّا كَافِرُونَ فَأَخْرُجُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَخْرُجُوا فِيهَا الفساد إِنَّ رَبَكَ لِبِلْمِصْضادٍ إِنَّ رَبَكَ لِبِلْمِصْضادٍ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَتَنَافُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَن هادن تاكلون التراث أكل لمما وتذكروا سوى سدنا تاكلوا ما في تاكلون التراث نعم تاكلون المال حببا دق دق دق يا يا تقيا ودق ربك والملك صفا. Oh, yeah,